الحمد لله والعملون بسم الله صلى الله عليه وسلم ومحمده وعلى آله وصحبه وسلم وبعضه قال الإمام المالك الله العمل في الهدي إذا عطب أو ضل رجل أهدى هديا إلى البيت الحرار وفي أثناء الضريق عطب يعني هلأ أو ضل وانفلت عنه ماذا يصلح قال مالك عن هجان بن عروة عن أبيه أن صاحب هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله كيف أصنع بما عقب من الهدي هذا الرجل كان يسوق هدي النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت الله الحرام وكان يتولى هذا الأمر فسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يمكن أن يحدث له وهو أن يعقب الهدي أو يضل فاستخرج أو أراد أن يفهم هذا القطم الشرعي فيما إذا عطب هذا الهدي أو ضل عن الطريق قال يا رسول الله كيف أصنع بما عطب من الهدي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بدن عطب من الهدي يعني كل بدنة كانت من الهدي فعطبت فانحرها اذبحها طيب يذبح لأن المقصودة أكلها فإذا لم يستطع الإنسان أن يوصلها إلى البيت الحرام فإنه يذبحها في المكان الذي عطبت فيه ويتركها بين الناس قال فانحرها ثم ألقي قلائدها في دمها هذه القلائد التي توضع بأعناق البذن إشعارا بأن هذا الهديا منا الهديا إلى بيت الله الحرام وخرجت عن ملك بني آدم هذا القلائد هذه القلائد أيضا تلقى في دمها لأن كل ما فيها من لحم وجلال وقلائد كلها مما أهدئ فحتى لا ينطفع بهذه القلائد مرة أخرى فإنه يرمي هذه القلائد أيضا في دمي البدن كل مخل بينها وبين الناس يأكلونها فإذا ذبحتها وألقيت قلائدها في الدم فَخَلِّ بينها وَبَيْنَ الْمَاسِ يَأْكُنُونَهَا أولاً هذا الحديث فيه شيء من الإرسال لأن أروا يقول إن صاحب هدي رسول السلام قال فأروا يتحدث عن أمر لم يدركه وكل من تحدث عن شيء لم يدركه فإن هذا هو الإرسال أو الإنتظار لكن ذكر الإمام أبو الأمر وغيره أن هذا الحديث متصلا من رواية السفيان بن السعيد الثوري ورواية السفيان بن عيينة الهلالي ومن رواية أهيب بن خالد وغيرهم فهذه الروايات لهذه الأعلام متصلة ليس فيها إرسال فيظهر أن الإمام مالك هو الذي أرسل الحديث وإن كان الحديث في أصله المتصلة وقد يفعل الإمام المالك رحمه الله شيئا من هذا مرسل الأحاديث أحيانا إذا لم ينشط ولم يستطيع أن يوصل أو يسند سنده فإذا الحديث متصل في أصله وإن كان مرسالا في رواية الإمام المالك ثم في قوله يأكلونها هذه الرواية وقال الاصرف في جواب الامر ان يجزم فكيف يجزم فعل وضاع كيفه يقومون يجزم ها بعضهم كان ان يقول ياكل نعم ياكل يقول وفق يجوز إثباث النوم ويجوز حذفها في مثل هذه المواقع قال الحذف على الجادة وهو حذف النوم لأنه مجزوح في جوابه قال إثباثها على أنها في موضع القاد يعني خل بينها وبين الناس في حاله ياكلونها اذا اذا قيل ياكلونها فانها مجزومه لا حلف النون واذا قيل ياكلونها ياكلونها فانها وإذا قيل ياكلونها فإنها مرفوعه مرفوعه تاء مؤنث نصب على الغائب ها؟, ها ياكلونها ياكلها عفوا انا اخطات ياكلوها, يأكلوها طيب احسن قال مالك عن ابن شهار أن سعيد من المصير أنه قال من ساق بدنة فطوعا فنخرها ثم خلى بينها وبين الناس يأكلونها ليس عليه شيء وإن أكل منها أو أمر من يأكل منها غرمها هذا سعيد من المصير رحمه الله يقول من ساق بدنة فطوعا لأن البدنة أحياناً قد يسوقه الإنسان من باب التطوع وقد يسوقها من باب أنها وجبت عليه فإذا ساق بدنة تطوعاً فعطبت وهلاكات فنحرها ثم خلى بينها وبين الناس يأكلونها يعني تركها وبين الناس يأكلونها فليس عليه شيء ليس عليه شيء لأن هذا هو الصحيح طيب وإن أكل منها أو أمر من يأكل منها غني لكن هو نفسه إذا أكل منها أو أمر الناس أن يأكلوا منها فإنه يغرمها وقد اختلفوا في هذا الغرم هل يغرم الجزء الذي أكله أو يغرم الهدي كله على قوله على كل حال ما دام أنه هادي تضوع ولم يبلغ محله فإنه يمحرها ويكتفها بينها وبين الناس يأكلونها ولا يجوز له أن يأكل منها ولا أن يأمر غيره من حفته أن يأكل منها ومن هنا استنبط الإمام مالك مسألة أصولية من هذا الإنسان إذا أبيح له أن يأكل منها فربما يتساهل بعض الناس ويريد لحما فيقول هذه لعلها قد عطبت لعلها لا تصير إلى الحرم فأذبحها ونأكل منها فحتى لا أو لا يحصل مثل هذه الذرائع فإنه قد منع وحرم ممن أهدى أن يأكل منها مدام أنها لم تحصل ولا تبلغ وقلا قال مالك عن ثور ابن زيد الديني عن عبد الله من عباس مثل ذلك يعني رويا أيضا هذا القول الذي رؤيا عن صعيف رؤيا عن عبد الله من عباس قال مالك عن ثور ابن شهاد أنه قال من أهدى بدنة جزاء يعني كانها مقابل جزاء صيد مثلا أو نذرا نذرا أن يهدى فساقها أو هديا تمكعين فأصيبت في الطريق فعليه البذل فإذا ساق جزاء صيد أو نذرا أو هديا تمكعين فأصيبت في الطريق وهلكت فإن عليه البذل لأن هذه واجب لأنها هدي واجب والهدو الواجب إذا لم يوصل محلة فإن عليه أن يبدل ويأتي بهدل آخر طيب قال باركاً عن نافئاً عن عبد الله بن عمر أنه قال من أهدى بدنة ثم ضلت أو مات؟ أهدى بدنة فضلت أو ماتت فإنها إن كانت منذراً أبدلاً كانت واجبة ولم تبلغ محلة فإن عليه أن يبدلها ويأتي ببدلة أخرى بدلاً عنها طيب، هذا في النبض وإن كانت تضوعاً فإن شاء أبدلها وإن شاء تركها فإذا كانت تضوعاً فهلكت أو ضلت ضلت ليس عليه أن يبدل لأنها في الأصل التطور والإنسان قرر في التطور قالوا الأصل في هذا صلاة الصلاة إذا كان نذر صلاة ودحل فيها وفسدت من عليها ويصلي مرتب لكن إذا كان يصلي طلاة التطور ثم فسد وإن شاء رجع إليها وإن شاء ترى أي قال ما لقنا وسمع اهل العلم لا ياكل صاحب من الجزاء والنصف مما قال يقول انه سمع اهل العلم يقولون لا ياكل صاحب الهدى من الجزاء الجزاء هو ما يتعلق بالصيد لا ياكل من جزاء الصيد والنصف ايضا قال والنصف المقصود ما يذبح من باب أنه انتقى من محرمات الإخرام فإن هذا الذي أهدى مثلاً وقد وقع فيه محرم من محرمات الإخرام فإنه لا يأكل منها قال أبو عمر أن الهدي التطور إذا بلغ محله فلا خلاف بين العلماء بأنه يأكل صاحبه وشاك سائر الناس لأنها فئة من الضحايا هدي التطور إذا بلغت محله ودبح فإن له أن يأكل منها فسائل هذا متفق مالك قالوا إنما اختلفوا في من أكل من الهدي الواجب أو أكل من الهدي التطوع قبل أن يبلغ محله فقال مالك الأوزائر الشافعي إذا أعطف قبل محله إن على صاحبه أن يخلي بينه وبين الناس يأكلونه ولا يأمر أحداً أن يأكل منه فقيراً ولا غنياً ولا يتصدق ولا يطعم وحصده التقوية بينه وبينه فإذا كان هذا هدياً واجب أو هدياً تطوعاً لكن لم يبلغ الله إلا لا يأتي منها كما قال أو ذهب إلى ذلك الإمام المالك والإمام الشافر طيب هدي المحرم إذا أصاب أهله من محرمات الإحرام الرفع وهو ما يتعلق بالنساء فإذا رقّت دين الإنساء رقّ دينه وارتكب هذا الفئل المحرم الشريع فأصاب أهله وهما محرمان ماذا علون قال حدثني يحياء عن مالك أنه بلغه عن أن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وأبا هريرة سئلوا عن رجل أصاب أهله وهو مقرم بالحجر هؤلاء الصحابة عمر وعلي وأبو هريرة سئلوا عن هذا الرجل رجل أصاب أهله وهو مقرم بالحجر أصاب أهله وهو مقرم بالحجر قالوا ينفذان لوجههما حتى يقضي حجهما يعني يستمران في عملهما وفي حجهما الفاسد حتى ينتهي من هذا الحج الفاسد طيب هذا وحد ثم عليهما حج قابل العام القادم يجب عليهما أن يحجى قضاءا لهذا, الو... لهذا الحج الذي أفسداه والهدي أيضا إذن عليه ثلاثة أشياء عليهما ثلاثة أشياء الإمضاء في الحج الفاسق والحج من عام قابل والهدي أيضا لأن هذا الذي اتكبه يقتضي رسكاً قال وقال علي بن أبي طالب وإذا أهلا بالحج من العام قادم تفرق حتى يقضي حجه فإذا أحرما في العام القادم فإنه يجب عليهما أن يتفرقا إلى أن ينتهي من حجهما حتى لا تتكرر فيهما هذه الفعلة الشميع ثم اختلف أهل العلم أين هذا التفرق أو من أين يتفرقان قال بعض أهل العلم يتفرقان من حيث أحرم وإذا وصل إلى ميقاتهما وأحرم فإن كلا منهما يمشي لوجهي ولا ينفن على آخر وقال بعض أهل العلم بل إن عليهما أن يتفرق من حيث أفسد حجهما فيه وليس عليهما أن يتفرق من حيث الإحرام وعلى كل حال عليهما أن يتفرق صواء من موضع الإحرام أو من الموضع الذي قد أفسد في العام الماضي حجهما فيه قالوا حدثني عن مالك عن يحيي بن سعيد أما صمع سعيد بن المصيب يقول ما ترون؟ سعيد نحمه الله يلقي هذا السؤال ما ترون في رجلا وقع في وهو محرم ما رأيتم؟ هذا السؤال ليس سؤال استفسار ولكنه يريد أن ينبه الناس فلم يقل له القوم شيئا ما قالوا لهم شيئا فهموا أنه أن ينبه أذهانه ولا يريد أن يجيب عنه هو يجيب عنه فقال الصعي رجلا وقع بامرأته بامرأته, بإمرأته إن رجلا وقع بامرأته يعني أتى أهله وهو مخرج فبعث إلى المدينة يسأل عن ذلك يحكي قصة حصلت لرجل سابقا وهو أن الرجل أتى أهله وهو مخرج فأرسل سؤالا عن حاله يسأل عن ذلك فقال بعض الناس يخرق بينهما إلى عام قادم يعني إلى العام القادم عام كامل لا يستمع هذا جواب في شدة عام قامل لا يرى حجم الآخر ولا يخالد حجم الآخر وكأن صعيد رأى على في شيء تشدد فقال صعيد لينفذ لوجههما يعني هذا جواب صعيد هو يجيب عن هذا سؤال الذي طرحه قال ليان فذا لوجههما فل يتم حجهما الذي افسدا يعني عليهما ان ينضيا في حجهما الفاسد طيب فاذا فرغ رجع اذا فرغ من هذا الحج الفاسد رجع الى اهلهما فاذا فين حج, حج قابل يعني ان دركهما الحج في العام القادم ولم يموتها قبل ذلك إن أدركهما حج قابل فعليهما الهدي وال... الحج والهدي الحج من أجل إيش من حاجة أنه قضاء للحج الذي أفسده والهدي من أجل إيش ننتخل رب محرم ويُهللان من حيث أهللا بحجهم الذي أفسد أيضا يُحرمان في حج القضاء من الميقات الذي أحرم فيه في الحج الفاسد يقول ويتفرقان حتى يقضي حجهم إذا صيد يرى أنهما يتفرقان من أيف الإحرام من الميقات مثل عليهما أن يتفرقا عاما كاملا ولكن عليه ما تفرق من الميقات من حيث الاحرام قال مالك يهديان جميعا بدنه بدنه الرجل والمراه كل منهما ماذا دام انه افسد كل منهما حجهوه فان كل على كل واحد منهما ان يذبح بداتا قال و عليكم في هجر الوقعه بمرأته في الحج ما بينه وبين ان يدفع من عرقة ويرمي الجمرة اتحدث وماذا يجيب عن هجول وقع ب... بمرأته في الحج وقع فيما ما بينه وبين ان يدفع من عرقه ويرمي الجمرة يعني بعد ان دفع من عرقه قبل أن يرمي ها؟ وقع بأمان أنه يجب عليه الهدي وحج قادل هذا واضح عليه الهدي وحج قادل قال فإن كانت إصابته أهله بعد رمي الجمرة لا تنظر، كانت إصابته بعد رمي جمرة العقابة بعد أن حصل الله والتحلل الأول بينما عليه أن يعتمر ويهدي وليس عليه حج قابل ليس عليه أن يحجر عام القادم لأن حجهم لن يخصد فالحجم صحيح لكن في قوله ويعتمر فيه ملع بعض أهل يقول ليس عليه عمر لا حاجة إلى العمر لأن حجه صحيح وعليه البدن جبرا بهذا الذي اختفبه أما الأمر فليست ليست عليه أمر طيب قال مالك قال يحيى قال مالك والذي يفسد الحج او الأمر حتى يجب عليه في ذلك الهدي في الحج او الأمر فيه والذي يفسد الحج لكن يفسد الحج اول امور هذا الذي يفسد الحج او العمره ما هو هل كل الحج او العمره او انه الذي يفسد هو الوقوع الملتقى الثاني قالوا والذي يفسد الحج او العمره حتى يجب عليه في ذلك الهدي في الحج أو العمره التقاء الثاني فإذا يطغل حتانان فقد فسد الحج أولهم وإن لم ماء الدافع وإن ينزل ليس بشكل قال وينجب ذلك أيضا الماء الدافع إذا كان من مباشر كذلك عند الإمام المالك إذا باشر وأنزل فإن هذا بمطابة اتقاء الحتانين عند الإمام المالك على ذلك يدعو عليه الحج أو العمر قضاء والهدي والإمضاء التاسع قال فأما رجل ذكر شيئاً فرجل تذكر شيئاً حتى خرج منهما مذاكب فلا على علم شيء وجربتوا التفكر والتذكر الله يقول قال مالك ولو أن رجل انقبل امرأته ولم يكن من ذلك ما مذاكب رجل قبل خبط ولم يكن من ذلك ما أندافر لم يحصل منه إنزال لم يكن عليه في القبلة إلا الهدي لأن المباشر أيضا مخرم فإذا قاشر ولم يزم فإن عليه الهدي فقد وليس عليه أن يقضي عليه أن حاجه طيب لكن الشاسعي خالف الإمام المالك في المسألة وهي أنه يرى أن الذي يبسد هو التقاء الحتانين فقط وأما المباشرة بإنزال فإن هذا وإن أوجب هديا فإنه لا يجيب خساد الحج أو العمر فإذا اختلفا في المسألة واتفقا في التقاء الحتانين تتفقا لكن في الإنزال المباشرة الإمام المالك يرى أنه مثل الوقاع وشاء في القلاع وقال ان هذا الخلاف مبني على اصل اخر فالامام الشافعي يقيس هذه على الحدود والحدود لا تقع الا باللقاء الا الالتقاء ارجو فشارنات الجمعيه النسائيه اللي صالحها لكن إذا جامع عليها طيب الإمام مالك قاس هذه على الغسل قال الغسل لا يُفترض فيها المباشرة وكل من أزل عن مباشرة أو عن وقاع فإن عليه الغسل فجعل الإمام مالك هذه المسألة قياساً على ما يُجب الغسل وهو أعم من الوقاع والشافعي يقول هذه مقيصة على مسألة الحدود والحجود لا تجل إلا بلتقان فتاهم قال يهدى قال مالك ليس على المرة التي يصيبها زوجها وهي مخرمة مرارا في الحج أو الممرك وهي له في ذلك مطاوعها إلى الهاد وحج قابل أصابها في الحج طيب كرر العملية هل تتكرر أو يتكرر الهدي قال ليس على المرأة التي يصيبها زوجها وهي مخرمة مرارة أكثر من مرأة في الحج أو العورة وهي له في ذلك المطاوعة غير المكرهة ليس عليها إلا الهدي وحج قابل إن أصابه ليس عليه إلا الهدي والحج في العام القادم وإن كان أصابها في العمرة فإنما عليه أضاء العمرة التي أفسدت والهدي إذا الوقوع المتكرر لا يجيب تكرار الحج أو العمرة بل القطب من رأة. طيب هدي من فاته الحج إذا فات الحج على الإنسان لم يكتب له أن يقف بعرفه هو الحج بعرفة فإذا فاته الوقوف فقط فاته الحج فإذا فاته الوقوف ماذا عليه كيف يسمع؟ قال يحيى مالك عن يحيى المصاري أنه قال أخبرني سليمان وده يسار أن أبا أيوب الأنصارية خرج حاجا هذا أبو أيوب الأنصاري قبل الله أنه خرج حاجا حتى كان دي من طريق مكتة أظل رواحلة هذه المنطقة أو مكان بين مكتة المدينة يسمى دي النازية لطريق مكتة أظل رواحلة رواحله ظلت وأنه قدم على عمر بن, بن الخطاب يوم النحر فذكر ذلك له فقال جاء متأخراً يعني بحث عن هذه الهدية التي اضاعت وظلت ففاته الوقوف بعرفة الله مستحب فقدم على عمر في يوم النحر فذكر له مقصته وأنه تأخر في طلب عوحيه وفاته الوقوف بعرفة فقال له عمر يسمع كما يسمع المؤمن كل ما قط فإذا فات الوقوف على إنسان ما فإنه لا يحلم من إحرامه حتى يحل بعمل أمره محول عمله لأمره فإذا صعى وضاطر فإنه قد حلق فإذا أدركك الحج قابلا فاحجد وأهدم استيسر من الله عام القادم عليك أن تقضي هذا الحج الذي فات عليك وتهدي أيضاً ما تيسر من الهديث العمود الحمد إذن هذا هو فكم من فاته الوقوق بعرفة في غير حصار بسبب من الأصبار قالوا حدثني مالك النافع عن سليمان بن يسار أن هبار بن الأسود هبار من الأسود قالوا إنه هبار من الأسود من الطلب الكرشي على سبيل بعد حفظ مكة وقد صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإحراقه قبل إسلام هذا الرجل هو ورد الآخر يسمى بنافع من عبد القيفي أنهما قد أسعاء واعتديا على بنت النبي صلى الله عليه وسلم فامر باثر باو الله عليه وسلم انه اذا انه هذا الرجل او هذان الرجلان ان يحرقا او حلقا يحرق منه ثم قال فينا بعد ان النار لا يعذب بها الا رب النار او الا الله والا ائثم قتلا ولا تقطعا لكن الله تتم له الاسلام فاسلم ولم يلحقه هذا الأمر بالإحرام أو بالقرب نجا من هذا الموت وحقق أنه بار بن العسيد جاء يوم النحر وعمر بن الخطاب ينحر هدو. هذا أيضا تأخر فخلط فات عليه وقف جاء يوم النحر وعمر يذبحوا إبلا قال يا أمير المؤمنين أخطأنا العد أخطأ أخطأنا العدثاء أختلف عليه القصر يوم النحر يوم العشر كان يتصور أنه للمعرف أخطأ للمعرف ففاتوا للمعرف كنا نرى أن هذا اليوم يوم عرف وهو يوم النحر فقال عمر اذهب إلى مكان اذهب إلى مكان فطف أنت ومن معك ممن فات عليه الحج وانحروا هدياً إن كان معكم كان عندكم هديوا انحروا ثم احلقوا أو قصروا وارجعوا قد حللتم بالذبح والتقصير أو الحلق فارجعوا فإذا كان عام مقابلين فخذوا وأهدوا عام القادم تخذوا وتهدوا ومن لم يجدوا طيب إذا ما استطاع نهدي في العام القادم يقول فالصيام ثلاثة أيام في الحج وصلاته إذا رجعه قال مالك من قرعنا الحج والعمرة فرجل قارئ جمع بيننا الحج والعمرة ثم فاته الحج فعليه أن يحج قابلا عليه أن يقضي العمل القادم ويقول بين الحج والعمرة لأن الذي أفسده كان قراء والقضاء يكون بنفس ما أفسد ويغرر بين الحج والحمرة ويهدي هديين هديا لقرانه الحج مع العمره وهديا لما فات عمرته بل هذا عليه أيضا هديين هدي للقران الحاضر وهدي للقران الذي أفسده طيب هذي من أصاب أهله قبل أن يخير هذه مسألة أخرى رجل أتى أهله بعد الرمي قبل التوافق الإخلاق فقد ذلك تغير قال أحدثني أحياء المالك عن أبي الزبير المكي عن أطاق من أبي عن عبد الله بن عباس أنه سئل عن وقع بأهلهم وهو بمنم في أيام قبل الله أن يغفير فأمره أن ينفع بدن عليه أن ينفع لكن أحده لم يقصد فإذا وقع في اهله بعد التحلل الاول فعليله ان ينبح بدنه عند عبد الله بن عباس طيب ويقول الشافعي رحمه الله من يذبح ما يسر له من ليس بشرط ان تكون بدنه لكن عبد الله بن عباس يقول ينحر بدنه طيب وحدثني عن مالكا عن فور ابن زي بن الديني عن إكرمه مولى بن عباس قال أبو المطرف في تفسير الموضة وذكر مالك هذا أن إكرم في الموضة وصرح باسمه في هذه المسألة ولم يذكر مالك اسم إكرم في الموضة في غير هذه المسألة كان يحذف اسمه قد سبق هذا معنا فالمرض يحذف اسمه لكنه في هذا المرض صرخ باسمه يقول قال لا أظنه إلا عبد الله من عباس يكرم يقول لا أظن هذا الكلام إلا عبد الله من عباس أنه قال الذي يصيب أهله قبل أن يخير يعتمر ويهب الرواية السابقة ليس فيها اتماع الرواية التي رواها عطاء عبد الله بن عباس ليس فيها اتماع لكن في رواية اكرمة عن ابن عباس يقول الذي يصيل اهله قبل انه فيه يعتمر ويقوم هذه فيها زيادة امره يقول أبو المطرف المعروف من قول من عباس في هذه المسألة ما رواه عن عطاء إذن الصحيح عن عبد الله من عباس في هذه المسألة هو ما رواه عن عطاء بن أبي ربع لا ما رواه عنه أكرم يقول وقد روا أيوب عن أكرم أنه قال ما أفتيت برأي انظروا كأن هذا عن إكرمة وليس عن ابن عباس لأنه يقول هنا روى أيوب عن إكرمة أنه قال ما أفتيت برأيي قط إلا في ثلاث مسائل إخداهن الذي يصيب أهله قبل أن يطوف للإفاظة أنه يعتمر ويهدي فإذا المسألة هذه عن إكرمة وليس عن ابن عباس وكان ثور زيد الدين هو الذي اخطار في هذا عن أكرمة وليست عن ابن عباس واكرمه هو الذي صرح بانه ما افتى برايي الا في ثلاث مسائل وهذه منها يقول في أيوب عن أكرمة تبين أن ما حكاه يعني ما حكاه ثور عن ابن عباس في هذه المسألة أنه ليس من قول ابن عباس هذا هو الذي أخطأ في هذه المسألة وأن المعروف عن ابن عباس ما رواه عنه أعطى أنه مفعل ذلك نحر بداناً وليس فيها أولوك في فهمكم؟ طيب قال وحدثني مالك وحدثني عن مالك أنه صمع رضيعة من أبي عبد الرحمن يقول في ذلك مثل قول اكرم عن ابن عباس ربيعة أيضاً وعفق أكرم وقد عندنا أن هذا قول أكرم وليس رواية أكرم عن ابن عباس قال حجتني عن مالك أنه سمع ربيعة بن أبي عبد الرحمن يقول في ذلك مثل قولي اكرم عن ابن قال مالك وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك كان لماذا مالك صحيح هذا عن ثور عن أكرم وأن هذا أحب, أحب ما لديه أو أحد ما سمع في ذلك هنا يذكر أبو عمر ثلاثة أقوال في المسألة يقول كان مالك قد سمع الاختلاف في ذلك وهو ثلاث أقوال أحدها قول مالك هذا من وطئ بعد الجمرة قبل الإفاظة فعليه عمرة وهديد هذا اختار مما اختاره لأبو عمر وهو قول اكرم وقوله ربيعا وإليه ذهب الإمام أحمد فيما ذكر عنه الأثر هذا القول أيضا ذهب إليه من؟ إمام مالك وإمام محمد القول الثاني ليس عليه إلا هدي بدن وحجه ما وهو الصحيف عن ابن عباس وبه قال عطاء والشافع لكن الشافع يقول المجذب هم استيصر من الهدي ليس بشرد من أن تكون بدلا الثالث حجه فاسد وعليه حجة قابل والهدل هو قول من عمر. عندنا ثلاثة أقوال في المسأل أشدها قول من؟ قول من عمر ذكر السرط أن ابن عمر قال أن هجرا من أهل عمان حجم امرأته فلما قضى يرسكهما وحلق الرجل رأسه ولبس الثياد وذبح ظن أنه قد حل كل شيء فوقع بامرأته بامرأته بامرأته قبل أن يطوف بالبيت قال فانطلقت به إلى ابن عمر فذكرت ذلك له فقال اخضي ما بقي عليكما من نسوككما وعليكما الحج في قابل قلت يا ابو الرحمن انهما من اهل عمان وعنده سوق بلادهم فلم يذني على ذلك لان هذا قول عبد الله بن عمر رضي الله عنه مساله قال يحيى سئل مالك عن هدي من نسيه الافاضي هدي طواف الافاضي حتى خرج من ورجع الى بلاده فقال أرى إن لم يكن أصاب النساء فليرجئ فليفق فهذا هو الواجه لأنه ما زال محرم فعليه أن يرجع إن لم يكن أصاب النساء عليه أن يرجع ويطوف ضواف الإطار طيب فإن أتى أهله قال وإن أكان أصاب النساء فليفق عليه أن يرجع ويطوف طواف الإفاظة ثم ليعتمر وليهدي لأنها لا صلاً إضافة الأمر إلى ذلك عليه أن يطوف طواف الإفاظة وعليه أن يعتمر و... ويهدي طيب لكن الهدي عنده بسروق قال ولا ينبغي له أن يشتري هديهم من مكة وينحرفهم لا ينبغي له يشتري هديهم من مكة وينحرفهم ولكن إن لم يكن ساقه معه من حيث اعتمر. يعني إن لم يكن ساق الهدي من ميقاته وهو الأصل في سوق بذن والهدايا فليشتريه مكة يشتريه مكة لكن يشتريه مكة ويدمح مكة لا قال ثم ليخرجه إلى الحل فليسقه منه إلى مكة ثم يلخره بها لأن الهدي في الأصلية تجمع بين الحية والحرم فإذا اشتراها في مكة فإن عليه أن يخرج بها إلى خارج الحرم حتى يسوقها من خارج الحرم ثم يبطلها في الحرم ويدبعها في الحرم هذا من التوقيق صلى الله عليه وسلم وآله وسلم